kalau yang yang terlihat dari kau dari wanita mereka adalah kaum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 إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين Yawma yabakathuhumu Allah jemيعan Fayunabihuhum bima amilu Ahsahuhu Allah wanasuhuhu Wallahuhu Allah wala kul şeyin shaheed Alam tera anna Allah ya'lamu Maafi samawati wa maafil arda ما يكون من نجوى ثلاثه الا الله ولا خمسه الا الله وسادسهم ولا خمسه الا الله وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا الله ولا فَرَا إِلٰهُ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ لَكُمْ وَإِذَا قِلَمْ شُزُوفاً شُزُوَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَابِيلٌ يَا Ayuhlah kalian yang aman, jika najiimu Rasul, fakdimu di antara kedua tanganmu kebenaran. Hal ini baik bagimu dan lebih suci. Jika engkau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 Allah telah menghukum mereka dengan azab yang berat, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka telah menerima Lem tugu nya anhum amal hum, walau ladam min Allah shayaa. Ulaik ashab nair hum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 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كفيل ذللين كتب الله لا اغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من ح الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو ابناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ليمان وأيدهم بروح منه وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا حزب الله هم المفلحون